فالله سبحانه وتعالى قد ابتلى إبراهيم بكلمات وليس بكلمات فهذا كله من الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فأتمهن قال ابن عباس رضي الله عنهما أي فأداهن فلما أدى إبراهيم عليه السلام هذه الأوامر قام بتوحيد الله وقام بمعادات المشركين وهاجر في سبيل الله وطبق ما أمره الله عز وجل به لما قام بهذا ولما أتم هذا قال ربنا سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس اماما فمتى صار إمامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قام بطاعة الرحمن ولما قام بتوحيد الرب سبحانه وتعالى ولما قام بمعادات المشركين والبراءة من المشركين القريب منهم والبعيد حين حينئذ لما أتم هذا كله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال له الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما فهكذا تنال الإمامة في الدين كيف تنال الإمامة في الدين؟ بالقيام بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا إيش؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا وكانوا بآياتنا يوقنون فهؤلاء صاروا ائمه متى؟ لما قاموا لما قاموا بأمر الله قال الله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا يهدونا بأمرنا فهؤلاء لما اهتدوا إلى التوحيد والسنة وأمروا بالتوحيد والسنة ليس فقط اهتدوا يعني ليس كل مهتدي بإمام ليس كذلك لكنهم لما اهتدوا إلى التوحيد والسنة وأمروا بالتوحيد والسنة وصبروا على الامتناع يا في التوحيد والسنة وكانوا بالآيات يوقنون لما يتحقق هذا الوصف المعين يكون ويسمى إماما فعجب عجب لمن يسمي من بارك الله فيكم ليس بمهتدي اصلا هو في نفسه ليس بمهتدي ولا يدعو به إلى هداية الله بأمره سبحانه وتعالى بل يدعو إلى البدع ولم يصبر على السنة لأنه اصلا على البدعه وليس بموقع بموقن اصلا بآيات الله سبحانه وتعالى عجبا عجب لمن يسمي هذا وأمثاله ائمه في الدين عجب عجب كيف يسمى رجل جهمي رجل قبوري رجل صوفي رجل مرجئ رجل جبري كيف إذا استمعت كل هذا الوصف معين سبحان الله كيف يسمى رجل بهذا الحال أنه إمام وهو ليس بمهتدي أولا وهذا القيد الأول وليس يدعو إلى الهداية بأمر الله عز وجل هذا القيد الثاني ولم يصبر على السنة لأنه على البدعة هذا القيد الثالث أيضا منفلد وليس موقنا بآيات الله بالله عليكم هل الذي يقول أن نصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغير متواترة تفيد الظن هذا موقن بآيات الله عز وجل هذا ليس موقن بآيات الله عز وجل هل الذي يقول لا يصح الاستدلال بالكتاب والسنة لأن دلالتهما ظنية هل هذا موقن بالكتاب والسنة أبدا عجبا عجبا لحالي من انظل ظل وانحرف عن الصراط المستقيم الذي يسمي هؤلاء وأمثالهم أئمة في الدين يقول ربنا سبحانه وتعالى إني جعلك للناس إماما قال أي الخليل إبراهيم عليه وعليه الصلاة والسلام ومن ذريتي أي وجع من ذرية الأئمة فقال الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين صح عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال في تفسير هذه الآية من كان على طاعتي أجعله إماما أما من لم يكن كذلك فلا ولا نعمعين فلا ولا نعمعين فالذي يسمي بارك الله فيكم الجهمية أو عباد القبور أو المرجعة او الجبريه او الصوفيه بارك الله فيكم من يسمي احدا من هؤلاء بالامامه يصفه بالإمامة فقد ضاد هذه الايه وقد حاد الله عز وجل في في وصفه هذا يقول ابن بارك الله فيكم يقول حرم الكرماني رحمه الله تعالى مبينا وصف من يصدق عليه او من تصدق عليه الامامه يقول رحمه الله تعالى الدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار إلى أن قال يرويها الثقة الأول المعروف عن الثقة المعروف يصدق بعضها بعض حتى تنتهي حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو التابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة من هم الأئمة؟ قال من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة من هم الأئمة؟ المتمسكين بالسنة هل إيتم متمسك بالسنة لا وربي هل القدر متمسك بالسنة لا وربي هل الجهمي متمسك بالسنة لا وربي إذا كيف من تجتمع في هذا البدع يسمى من عجبا عجبا لحال هؤلاء المنحرفين الذين يسمون هؤلاء وأشكالهم أئما يقول بحرب رحمه الله المعروفين المقتدبين متمسكين بالسنة المتعلقين بالأثر الذي يقول لك أصلا لا يحتاج بالأثر الذي يقول لك الذي يحتاج بأثار الصحابة ولاهم الخوارج هذا يسمى إمام يقول حرض رحمه الله الذين لا يعرفون ببدعة لا يعرفون ببدعة لا بدعة خروج لا بدعة تجهم لا بدعة تشيع لا بدعة إرجاء لا بدعة قدر لا بدعة تصوف لا بدعة قبور فكيف إذا اجتمعت كل هذا البدع في معين؟ كيف يكون إمامه؟ هذه انتكاسة وربي هذه انتكاسة هذا جنون هذا جنون نسأل الله العافية من الخذلان يقول أيضا بارك الله فيكم ابن عبد البر في جامع بيان العلم يقول أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع عند الجميع جميع الفقهاء جميع الأئمة جميع أهل السنة لا يعدون ماذا؟ قال لا يعدون في طبقات الفقهاء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه والتفقه فيه طيب من هم أهل الكلام الذي حكى ابن عبد البر الإجماع على أنهم لا يدخلون في بارك الله فيكم ضمن الفقهاء وضمن العلماء ومن باب أولى ضمن الأئمة فالائمه مرتبة فوق مجرد فقيه مجرد عالم لا لا الإمام هو فوق العالم وفوق الفقيه ما يسمى إمام إلا وهو برع إلا وقد برع في عامة العلوم الشرعية طيب من هذا؟ من هؤلاء الذين يدخلون في هذا الاسم اسم أهل الكلام يقول أبو بكر بن ابي داود جميع أهل البدع أهل الكلام جميع أهل البدع أهل الكلام ويقول أيضا ابن عبد البر فيما ينقله أو ينقله عن بارك الله فيكم محمد بن أحمد المالكي يقول لا تجوز شهادة أهل البدع يعني عند مالك وأهل الأهواء عند مالك وعند سائر أصحابنا هم أهل الكلام طيب من هم أهل الكلام يقول فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير, أو غير أشعري فممن يدخل دخولا اوليا في مسمى أهل الكلام الذين هم عند جميع فقهاء الأمصار كما يقول ابن عبد البار ليس من الفقهاء والعلماء والأئمة من؟ الأشاعر, الأشاعر. وايضا هذا بارك الله فيكم السجزيلة يقول كما في رسالته إلى الزبيد أئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه المقتفون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المتمسكون باثار سلفهم الذين أمروا بالاقتداء بالاقتداء بهم وعلومهم التي صاروا بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها إما لغيرهم القرآن وكذا وكذا ذكر أمورا إلى أن قال قال فإذا تقدم, فإذا تقدم واحد في هذه العلوم وكان أخذه إياها ممن علم تقدمه يعني أخذ ممن؟ يأخذ من الأئمة يأخذ من أهل السنة يأخذ من السلف قال ممن علم تقدمه فيها وكونه متبعا للسلف مجانبا للبدع مجانبا للبدع ليس بأشعري ولا قدري ولا جهمي ولا صوفي ولا قبوري قال مجانبا للبدع حكم بإمامته واستحق أن يؤخذ عنه ويرجع إليه ويعتمد عليه في يعني يعني في العلم نعم فبهذا يستبين أن من يسمي القبورية بارك الله فيكم كالذهبي الذي يجيز دو... الذي يستحب الدعاء عند القبور والذي يجيز التمسح للقبور والذي ينكر ينكر على من يشدد على من يزد للقبر هذا خشونة وهذه فضاضة يعني هذا الرجل أخذته محبة النبي صلى الله عليه وسلم فسجد لقبره لماذا تغلظون عليه لماذا تشنعون عليه بشدة نعم فهذا الرجل الذي ابتليه ببدع القبور وابتليه بالدفاع عن أهل البدع وابتليه بطوام كثيرة لا يستحق أن يسمى ماذا إماما؟ كذلك بارك الله فيكم من وقع في بدع اتجاههم تأويل الصفات نفي علوه الله عز وجل كابن حجر لا يسمى إمامة البتة كذلك بارك الله فيكم الذي يصنف في التصوف كالنوم أصول التصوف الذي يصنف في التصوف ويضع الأوراد للصوفية الأوراد النموية موجودة الآن يروها بالسنة متصوف في هذا الزمان يرون بالسند إلى النووي أكال الصوفية هذا لا يسمى لا يسمى إماما فنعود بالله من الخذلان ومن توقير أهل البدع الذي يعود والذين يعود توقيرهم إلى هدم إلى هدم الإسلام